「ひさまはじめ」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 لا إ ل ه إ ل ا هو ع ل ي ه توكلت وهو ر ب ا ل ع ر ش ا ل ع ظ ي م ح س ب ي ا ل ل ه ل ا إله إلا هو عليه هو ت و ك ل ت و ه و رب ا ل ع ر ش ا ل ع ظ ي م